بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين القالص؟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 سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ امْرٍ لِّأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زوجها وأنزل لكم عَالِمَ ثَمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 وجعل لله ان دادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاهرة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولا الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبني تجري من تحتها الأنهار وعد الله لَا يؤلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يفرض به زرعا يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية وشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلع ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك كَ المُتَّقُون لَهُم يَشاءَ ع ظَرَِّهِم ذَلِكَ جَزَاءمُحسين لوكَِّرَ الله عَن أسوَ الذي عَم وَيجِزَوم أَجَْ بِأَحسَن الذيذ كَوا يعملَون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 حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت وينسه الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفع اَوَلَهُمْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمِنْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَزَاكُنُ بُلِّي الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً بل هي فتنة ولكن أثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يفسدون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات مَا كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذي اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُقُهُمُ الرَّحْمَةُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم مِن ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون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 ان نيكي رته فاكون من المحسنين بلا قد جاءك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزمون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وله مقالين السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين منه بَل لَّكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَل لَّهَكَ فَاْعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ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 شَرَفَتِ الْأَرْضُ بِغُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَكُبِّيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَغُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم, يتلون عليكم آيات ربكم وينبقوا يَوْمَ <تذرونكم> نُقِم لِقَاءَ يَوْمِكَ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى <المتكبرين> وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها يا وقال الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أدر العاملين وترى الملائكة حالة بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالم